ان المجرمين في عذاب جهنم خلدون قال انكم ناكتون لقد جئناكم بالحسد ولكن أ س ب كائن أم ابرموا امرا فانها مبرمون ان يحسبوا La、uh、you -huh.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 وهو الذي في السماء you <laughs> ولا يملك الذين يدعون من دونه ا ل ش ف ا ع ة إ ل ا من شهد بالحق الا من شهد بالحق وهم يعلمون What? What? <laughs> ولئن س أ ل ت ه م من خلقهم ليعلمون Fazer o quê?